يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إلَّا مِنْ بَعْدِ إدْنِهِ ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَعَبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ إلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَ اللَّهِ حَقَّاً إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ تُمْ مَيُعِدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نور وقدره منازل وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب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 خلق <تضقنا> الناس رحمة من بعد ضرواء أمسّتهم إذا لهم مكرو إذا لهم مكرو في آياتنا قل لله أسرع مكرا إن رسولنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين به بريح طيبة وفرحوا بها وفرحوا بِهَا جات هرِيح عاصف وجاءهم الموج وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا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 فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت والزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاهم امرنا أتاها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 لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَ وَزِيَادَهُ وَلَا يَرْهَقُ قُوَّهُمْ قَتَرُوا وَلَا ذِلَّةُ أُلَائِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا قَارِدُونَ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاؤُ سَيِّئَاتِهِمْ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصٍ كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها قالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم ما كنتم أنتم وشركائكم فزيلنا بينهم وقل شركائهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهدا بيننا وبينكم إِن كنا إن كنا عن عبادتكم لغافلين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 ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي وَلَا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون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 وما تكونوا في شأني وما تسلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عروبك من مثال دروة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من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 قل إن الذين يفسرون على الله الكذب لا يفلحون متاعوا في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرن وَأَتَلُّ عَلَيْهِمْ نَذَآرُهُمْ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمُ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامٌ وَتَذْكِيرٌ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 حَتَّى لَمَّا جَاءَكُمْ أَسْحَرٌ هَذَا أَسْحَرٌ هَذَا وَلَا يُخْلِحُ السَّاحِرُونَ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لكما بِمُؤْمِنِينَ وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى قال لهم موسى ألقو ما أنتم ملقون فل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 زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا قمس على اموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالم قال قد أجيب الدعوتكما فاستقيما فاستقيما ولا تتبعان سبيلا الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فاتبعهم فرعون فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوان حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به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 كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ومت عليناهم حين.